تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ووقفنا عند أن في هذه الآيات أوجه في القراءات في قوله تعالى يأكل منها قرئت أو تكون له جنة يأكل منها وقرئت نأكل نأكل منها وفي أيضا في قوله تعالى ويجعل لك قصورة قرئت ساكنة ويجعل لك قصورة وقرئت بالضم ويجعل لك قصورة قبل الخوض في ما يستفاد من أوجه القراءات في هاتين الآيتين نشير بسرعة إلى قضية القراءة نحن بفضل الله تبارك وتعالى وصل إلينا القرآن. مكتوبا في المصاحف مقروءا متذاولا تنقله الأمة الكافة عن الكاف. وهذه الكتابه التي في أيدينا كما هي معلوم كما هو معلوم تعرف بالرسم العثماني وهي الجمع الثاني للقرآن وإن شئت قلت أنه الجمع الثالث الجمع الأول كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالكتابة إذا نزل الوحي دع النبي صلى الله عليه وسلم الكتبه فيكتبون ثم كل كاتب يجمع الكتاب عنده على ما يكتب على الرقاع ونحو ذلك فكان جمع فردي لكل كاتب من كتبه القران وهذا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم تجري العاده على إدراج ضمن جمعات القرآن وانما يقولون الجمع الاول كان في عهد ابي بكر رضي الله عنه ثم الجمع الثاني في عهد عثمان رضي الله عنه أما الجمع الذي الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر أن عثمان رضي الله عنه ألزم الناس بالرسم الذي جمع به القرآن ثم أما القرآن المقروء فموجود ومتصل السند منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان ما وصل إلى الامه بعد عصر الجمع العثماني اللي صار هناك رسم واحد ملزم لا يجوز لاحد انه لان معلوم الرسم مش جزء اساسي من اللغه بمعنى ان لما تكتب الكلمة فيها مد تكتب المد ولا ما تكتبوش مثلا ده ممكن يتغير فجمع عثمان رضي الله عنه المصحف ورسمه برسم واتفق الصحابة في عصره على الزام الأمة بهذا الرسم حفظا للقرآن وهذا جنبا إلى جنب مع القرآن المحفوظ في الصدور وصل إلينا ذلك مع ذلك هناك آيات يمكن أن تقرأ بأكثر من وجه ثابت بالسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها وهي مثبتة في مصحف رفمان ردرا زي ما نقول هنا اختلاف في تشكيل ممكن اختلاف في وضع نقط لان مصحف العثماني كانش فيه نقط اصلا فيبقى الكلمة الوحدة ممكن مع تغيق قرات بلفظين رسمهما واحد زي ما برضو بنقول هنا يأكل ونأكل وهكذا كل ده ثابت وهذا الثابت يسمى قرانا واصطلح العلماء على تسمية ذلك بالقراءات يقول هذه الآية قرأت بكذا وقرأت بكذا هذا بالإضافة إلى لهجات في طريقة نطق طريقة نطق حروف المد وحروف الغنة ونحو ذلك وكل إمام من ائمه القراءات اختار لهجه أنسب له ولقوم فصار كأن القراءات فيها جزء في طريقة الأداء وجزء في بنية الكلمات وكل هذا بالنسبة لنا يسمى قرانا فمن أين جاءت نسبة القراءات إلى أصحابها يا حفص وورش وغير دول أئمة زي ما في أئمة في الفقه في أئمة في القراءات وهؤلاء لهم أسندهم إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهم تلقى سواء في القراءة بالذات في حروف المد والغنه وغيرها بالإضافة إلى بنية الكلمات ربما الكلمة الوحدة القارئ الواحد منهم وصلت له بالطريقتين ناكل ويأكل ممكن واحد وصلت له واحده منهم وناكل فقط والتاني يأكل فقط مجموع هذا كله طالما موافق للرسم العثماني وطالما وصل بالسند الصحيح المتواتر وهو موافق للغة العربية ولابد أن يكون موافق إذا كان كذلك فهذا قران منين جههم سبع قراءات لا ده, ده زي ما نين اربع مذاهب حاجه اتفاقيه هم المذاهب الفقهيه محصوره في اربعه ليست محصوره في اربعه انما هم اربع علماء كبار اشتهروا وكان في غيرهم كان في سفيان الثوري وسفيان بن عياينه قالوا قسمه معظم ارائهم وافقه قريبه جد جدا من أراء أبي حنيفة فلم يكن يعتبر أرائهم مذهب كان في الليث بن سعد قالوا أرأوا موافق قريب جدا من أراء مالك فلم يعتبر مذهب في داود بن علي قالوا شذوذات كتير وإن كان البعض بيعدوا مذهب خامس بمعنى أن قضية الفقهاء الأربعة دي مسألة ليست من الدين ان لازم يكون في أربعة مذاهب أو أربعة فقهاء كبار والباقي يعتبر أقل منهم منزلة أيضا في القراءات في سبع علماء كبار وفي تتمه السبعة في عشرة وفي أربعة عشر وفي أكثر من كده ولكن دول المشهورين جدا أشهرهم على الإطلاق سبعة ثم في ثلاثه قريبين من السبعة دول في الشهرة وهكذا فعلماء القراءات بيقولوا القراءات السبعة ثم العشرة ثم الأربعة عشر لكن ده بالنسبه لنا كله على بعضه قران وبالتالي ما فيش ما يلزم أنك لأتقرب حفص يبقى لازم تقرب حفص على طول او تقرا بورش لازم تقرا بورش على طول وان كان من ناحيه عدم فتنه الناس ولي نصيحه بعض الائمه في القيام رمضان بالذات ممكن ينوع في القراءات أو احنا على يقين ده كله قران وانه ما كانش يوم ما نزل في حاجه اسمها حفص وفي حاجه اسمها ورش ولكن الناس حفظت ما دام الامر في تخيير فاختاروا طريقه حفظوا بيها فما فيش داعي لفتنه الناس بان الناس تبتدي تعرف طب هو ده بيقرب ايه طب مش بيقرب ايه يكون ده في مجالس العلم يعني, يعني قد لا يكون من المناسب تنويع القراءات في صلاه القيام او نحوها من المحافل العامة لا سيما ان في جزء منها لا فائدة منه اختلاف لهجه النطق ده رخصه عشان كل قبيله ان حروف المد مثلا بالطريقه الاقرب لنطقها فالان اذا كان الناس مثلا في مصر كان لهجتهم اقرب للهجه حفص ليه انا عايز افرض عليهم يقرو بالاماله زي ورش مثلا يعني يمكن في فائدة لما نتكلم على ان الايه دي قرات باللفظ ده وباللفظ ده لان دا حتفيد في المعنى لكن طريقه النطق نفسها علم يتعلم عشان احنا المطلوب ندعو إلى الله تبارك تعالى ممكن دلوقتي راجل يحفظ القرآن في مصر ثم يقدر الله لا أن يروح يحفظ الناس في المغرب يروح يحفظ الناس في افريقيا فيبقى لما يكون ملم بكل أوجه القراءات يقدر يحفظهم أيصب قراءة لهم لكن مش هو مطلوب ان يفرض على العوام لهجة هي الأمر كله مداره على الرخصة على أي حال احنا بنقول كل ما ثبت سواء طريقة في أداء الحروف أو تغيير في بنية الكلمة أو في تشكلها أو في نحو ذلك هذا كله قرآن سواء احنا تعلمناه من طريق حفص أو من طريق ورش أو من طريق غيره طالما ان في النهاية فيه إسناد ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طب هل لهذا الأمر علاقة بقوله صلى الله عليه وسلم أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف دي مسألة أولا كن إن دي سبعة أحرف ودول سبعة قراءات يجب إنك تفصل تماما أي علاقة بينهم ليه؟ لأن القراءات من السبعة والقراءات علماء قراءات نقلوا ما قرئ به القرآن وكون ان في سبعة أشهر من غيرهم ما يقولش إن القراءات سبعة إذا بالنسبة للعدد ما فيش إطلاقا أي علاقة بين إن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبين ان القراءات يعني اشتهر منها سبعة لكن هل في علاقة غير كده بعض العلماء بيقول اه بيقول هذه الاختلافات اللي بين القراء هي السبعة احرف بمعنى ان القرآن يمكن ان تنزل الايه الواحدة بصورتين متغيرتين وهذا التغير في صورة الايه يعود إلى سبعة أبواب من أبواب التغيير إما تغيير الشكل تغيير حركة الحرف زي ما بنقول وإما تغيير وضع النقاط وإما الزيادة والحذف في بعض الآيات بتيجي من أبواة عاطفة لها على ما قبلها وبعضها من غير وإما بزيادة حرف وإما بنقص حرف من بيعدوا سبعة أوجه فبيقولوا هم دول السبعة أحرف وهذا هو الذي يفسر اختلاف القراءات فيبقى في قول بيقول ان السبعه احرف هم القراءات بس مش كل حرف قدامه قراءه من القراءات المشهوره لا ده هو من اين ياتي التغيير في بعض الايات لما بتتكرر وتنزل بطريقتين ممكن يبقى ايه الاختلاف بين الطريقه الاولى والطريقه الثانيه قالوا في سبع امور يمكن ان تختلف وهو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعه احرف القول ده قول وجيه وقوي وان كان الاقوى منه أن القرآن نزل على سبع لهجات سبع لغات من لغات قريش بمعنى اللي اللي ما كانوش يعرفوا يقولوا كلمه تعالى او جاء كان القرآن تيسيرا ينزل القرآن بجاء وجاء ربك مثلا مثال مش مش مثال ثابت ينزل معها تاني بلفظ أقبل بدل جاء مثلا فكان تيسير على قبائل العرب ثم رفع وكان تمام رفعه بإجماع الصحابة على أن بقاء هذه الرخصة سوف يضر الأمة فأجمعوا على أن يكتبوا المصاحف بلهجة قريش فقط وصار هذا الإجماع ملزم لمن بعده هذا الراجح في شأن الأحرف السبعة إن هذه كانت رخصة عمل بها زمانا وإن إجماع الصحابة حجة وكان إجماعهم على الإبقاء على حرف واحد من هذه السبعة وهو أبلغ هذه الحروف وهو الأصل في القرآن وكتابة رسم المصحف به ويبقى كل انواع, أنواع التغيير الوارده هي داخل ذلك الحرف في بيقولوا ان الاحرف السبعه كلها باقيه في القراءات وفي بيقولوا هو حرف واحد الذي بقي وان الصحابه في زمن عثمان رضي الله عنه كتبوا المصاحف على الرسم بالآيات التي نزلت أصالة بلغة قريش وإنما كان من تغيير في بعض الآيات بتغيير ألفاظ لحكمة واحدة وهي موافقه لغات بعض القبائل الأخرى هذه الرخصة صار لا حاجة فيها فلم تكتب في المصاحف العثمانية وبقي في المصاحف العثمانية الآيات مكتوبة بلغة قريش وما كان فيها من إن الآية تقرا مرتين بطريقتين مختلفين كان هذا نازلا مرتين لحكمة معنوية فيها إضافة في المعنى وليس مجرد التيسير على بعض القبائل التي لم تكن تستطيع أن تنطق بعض ألفاظ القرآن فكان من باب التيسير عليهم كان ينزل القرآن بلغة قريش ثم ينزل في تغيير هذه الألفاظ بلغات هذه القبائل إذا لعل هذا يكون هو أقرب الأقوال ويلي في القرب إن الأحرف السبعة كلها هي موجودة وعلى أي حال نحن من حيث العمل من حيث العمل معنى المصحف العثماني أجمعت الأمة على أنه لا يعتد بغيره ومعنى القراءات المتواترة الثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافقة للرسم العثماني هذا هو القرآن علينا أن نقرأه ونتعبد به ونتعلم ما فيه وفي هذه الحالة بتكون الآية التي قرأت مرتين تعامل معاملة الآيتين نستفيد من القراءة دي حكم ونستفيد من القراءة الثانية حكم تاني زي مثلا بنجف آية الوضوء قرأت بأرجلكم وقرأت أرجلكم يبقى هنا لما يبقى الأرجل مفتوحة تبقى معطوفة على المغسولات وده المعروف ان فرض الرجل الغسل ولما تبقى مكسورة أو مجرورة تبقى معطوفة على الممسوحات وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم تبقى فيها إشارة للمسح على الخفين يبقى نقول الآية أثباتت المسح على الخفين ثم جاءت السنة فبينت أنه مقيد بقيود اذا استفدنا من قراءه النصب فرض الرجل الغسل واستفدنا من, من قراءه الجر انها قد تمسح وان كانت السنه بينت أن المسح يكون في احوال وهكذا فاذا ده اللي احنا نتعامل بيه مع القراءه لما نيجي نتكلم مع المستشرقين والمنصرين ونحو ذلك قالوا طب الكلام ده كله في موضوع جامع القرآن والجهد البشر اللي تم في عهد عثمان في جامع القرآن وبعض الكلام في العلماء بيقولوا ان ترتيب صور المصحف بعض كان باجتهاد من الصحابة مش كله كان توقيفي ترتيب الصورة الوحدة. آيات الصورة الوحدة بالاجماع توقيفي بالوحي اما الصورة دي قبل الصورة دي في المصحف في علماء بيقولوا انها كانت اجتهاد من الصحابة وفي calls التوقيف. فالمسائل الدقيقه دي هم بيجوا يقولوا فين بقى القرآن بتقول القرآن ما من عند الله هو في جهد بشري في جمعه في جهد بشري في ترتيبه قال لهم يعني, يعني قليل من حمرة الخجل هم عندهم كتب اتكتبت بعد انبيائهم بأزمنة متطاولة واللي كتبها كاتب اسمه على الكتاب من بره انجيل متى انجيل يوحنا فده وما لا, لا, لا معظمهم لا لم يحضر زمن هذا النبي اصلا والكلام من اوله آخر واحد منهم انجيل لوقا مثلا في مقدمة زي مقدمه أي كتاب كده بيقول ان لقى الناس كتبوا في حياه المسيح وقصته فعرض أن يشاركهم في ذلك يعني إذا مات ومرقص اللي سبقوه هو شايف انه ناس عملت مجهود وكتبت يعني حاجه زي كتب السيره عندنا كده ده كان ويكلمون احنا في جمع القرآن اللي جمع والصحابة متوافرون اللي حضروا العرض القرآن العرض الاخيرة من جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بأدي امور يعني لا يحق لهم ان يتكلموا فيها البت لان ده كله تم في زمن نزول الوحي وممن عاصروا الوحي وممن ايقنوا بان هذا من عند الله بالإضافة للأمور الأخرى احنا قلنا أسلوب القرآن في غاية التميز لا يمكن أن يداخله غيره واضح جدا من أوله إلى آخر الأمر الثاني القرآن في ادله صدقه وإعجازه كما اشرنا قبل ذلك وفيه أنه محفوظ بحفظ الله له إذن يبقى كل اللي عملوا الصحابة رضي الله عنهم كان استعملهم الله ليتم ذلك الحفظ لكتاب الله تبارك تعالى كتاب الله موجود مع الأمة منذ ذلك العصر النبوي وعصر الصحابة بهذا الله تبارك تعالى الصحابة إلى جمع المصحف على هذا الرسم ليكون مانعا من أي صورة من صور التحريف ومن أي صورة من صور التبديل وكون أن الصحابة تركوا رخصة وجدوا أن في بقائها فتنة ده لا, لا, لا يمثل أي اشكال سان كان عنده باب من ابواب التيسير ووجد قبائل العرب اسلمت بفضل الله اللي بيسلم جديد من العجم كده كده مضطر يتعلم اللغه العربيه ككل لكي يقرأ القران فليتعلم لغه قريش والقران سيتسع ورقعة الاسلام ستتسع فلا بد حينئذ من أن يكون الأمر اطلب بخلاف لما كان داخل جزيرة العرب الحفاظ موجودين كل قبيلة بتسلم بيذهب لها جامع من الصحابة يعلمونهم القرآن لما صار الأمر يحتاج إلى ضبط أعلى من ذلك كان موجود الرص العثماني ومعه القراءات المتواترة لذلك الرص تعلمتها الأمة كل هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى خلاصة الكلام ده احنا في باب التفسير بنقف عند الآية إذا قرأت بأكثر من من وجه سواء كان الوجهين دول في الاثنين في حفص أو الاثنين في ورش أو واحدة في حفص وواحدة في ورش كل ده عندنا قرآن من حيث المعنى نستفيد معنى من القراءة الأولى ومعنى من القراءة الثانيه ثم ان ده وجه عظيم جدا من أوجه بلاغة القرآن وفصاحة القرآن إنك تحكي مسألتين مختلفتين بألفاظ التغير بينهم حركه بالالتغير منهم ساعات يبقى وقف كما في قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله وتقف والراسخون في العلم يقولون امننا به كل من عند ربنا يبقى كده وما يعلم تاويله الا الله بس ثم الواو استئنافيه بتحكي ان الراسخين في العلم يؤمنون بالقران دوج بقراء وعلى هذه القراءة تحمل هذه القراءة على ما كان مما لا يعلم تأويله إلا الله كحقيقة ما في الجنة من أنواع النعيم وكيفية ذلك فإنه لا يعلم تأويله إلا الله طب القراءة الثانيه تكمل تصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي يعلمون أيضا تأويله يقولون آمن به كل من عند ربنا يبقى يعلمون تأويله وهم مع علمهم تأويله يقولون آمن به كل من عند ربنا ويبقى دي تحمل على كل ما يحتمل معرفة التفسير عند التأمل والنظر فهناك أوجه تلاقي آية غامضة توضحها غيرها حديث مجمل يبينه ايه مجملة يبينها حديث نبوي فكل ما كان من ذلك يعلمه الراسخون في العلم يبقى إذن استفدنا من الآية ديت أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله ومنه ما يعلم تأويله الراسخون في العلم باختلاف الوقف والوصل ده باختصار ما يتعلق بالقراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة احنا عندنا في الآية دي. من أوجه القراءات كما ذكرنا قوله تعالى أو تكون له جنه يأكل منها قرات يأكل منها بالياء وقرات نأكل منها بالنون وكأن المشركين مره قالوا كانهم يعني بيقترحوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يصدقوا أن الرسول يبقى مطرف يبقى تفتح عليه الدنيا وكأن الدنيا هي المعيار ومرة تانية قالوا بالمرة حيطرف وحتنزل عليه النعم ويلقى عليه كنز يشركنا معاه يبقى, يبقى مع جنة يأكل منها ونأكل إحنا كمان وده في الواقع يعني نوع من التعريه لطريقة تفكير هؤلاء القوم وإن هم بالفعل مرة قالوا كده ومرة قالوا كده أو بعضهم قال كده وبعضهم قال كده فنذل القرآن بهذا وذاك صارت الآية الوحدة بتشمل المعنين الألطف من كده الوجه القراءتين في الآية الأخرى في اختلاف حركة الإعراب على كلمة يجعل لما نقول بعد ما هم اقترحوا كل الاقتراحات ديت أجابهم الله تبارك تعالى بقوله تبارك تبارك اللي من عنده كل البركات ولكن لن يجيبهم إلى ما اقترحوا لا لكي إذا أرادوا أن يؤمنوا فليؤمنوا للقرآن وليؤمنوا لهذه العقيدة وليؤمنوا لهذه الشريعة هل هذا كله يتركوه لكي يقترحوا أن تكون أن يعطى الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا وما قيمة أمر الدنيا ومع فكأن الآب تقول ومع أن كل البركات من عند الله ولكن لن يجيبهم إلى ذلك قال تبارك الذي إن شاء وان هنا بمعنى لو يبقى ده اسلوب شرط انشا جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصور يبقى لو شاء الله يعطيك جنات تجري أفضل مما جنات تجري من تحتها الانهار وفيها قصور هل هذا في الدنيا ام في الآخرة الظاهر انه في الدنيا لانه علقوا على إنشاء وأما في الاخره فيعطى صلى الله عليه وسلم والبعض قلب ما هو القرآن بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى في الآخرة جنات تجري من تحت الأنهار ويعطى القصور ويعطى المؤمنون من ذلك فكأن الآية بتعرض بأن الدنيا ليست هي دار الجزاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون سوف ينالون ذلك في الآخرة لما يشاء الله فيبقى إن شاء هنا متعلقة بالآخرة إن شاء سيعطيك ذلك وقد بينت الآيات الأخرى أن هذه المشيئة ستحصل في الآخرة وكأن القراءة الثانيه جمعت من الاثنين، القراءة جعلت الفعل الأول جواب الشرط تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار يبقى هذا المعلق على المشيئ ويجعل لك قصور ده كذا جملة استئنافيه مش معلقة على الشرط فكان واحد احد الوعدين جاء معلق على المشيئة والتاني جاء مطلق لتجمع الامرين معا وليكون بذلك قد اجابهم القرآن بان الله سيعطي نبيه صلى الله عليه وسلم فوق ما اقترحوا عليه وان هذا جاء به معلقا على المشيئة طارة وجاء به مطلقا طارة أخرى وجاء به منوعا بين التعليق على المشيئة وبين الإطلاق في القراءة الأخرى فكان هذا من ألطف التنوع وأعظم مع أن لفظ الآية واحد وهذا يعني باب واسع عظيم جدا من أبواب دلاغة القرآن في تنوع قراءه الآية الواحدة على أوجه يفيد كل منها معنى غالبا ما يكون متمم ومؤيد للمعنى الذي تفيده القراءة الأخرى أو يفيد حكم جديد تماما كما تبين في هذه الآيات سبحانك الله وحمد الله